لمجاورة المخفوض البيهقي في السنن الكبرى فإنه قال ما نصه باب قراءة من قرأ وأرجلكم نصبا وأن الأمر رجع إلى الغسل وأن من قرأها خفضا فإنما هو للمجاورة ثم ساق أسانيده إلى ابن عباس وعلي وعبد الله بن مسعود وعروة بن الزبير ومجاهد وعطاء والأعرج وعبد الله بن عمرو بن غيلان ونافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم من القارئ وأبي محمد يعقوب بن إسحاق بن يزيد الحضرمي أنهم قرأوها كلهم وأرجو لكم بالنصب قال وبلغني عن إبراهيم بن يزيد التيمي أنه كان يقرأها نصبا وعن عبد الله بن عامر اليحصبي وعن عاصم برواية حفص وعن أبي بكر بن عياش من رواية الأعشى وعن الكسائي كل هؤلاء نصبوها ومن خفضها فإنما هو للمجاورة قال الأعمش كانوا يقرؤونها بالخفض وكانوا يغسلون انتهى كلام البيهقي ومن أمثلة الخفض بالمجاورة في القرآن في النعت قوله تعالى عذاب يوم محيط بخفض محيط مع أنه نعت للعذاب وقوله تعالى عذاب يوم أليم ومما يدل أن النعت للعذاب وقد خفض للمجاورة كثرة ورود الألم في القرآن نعت للعذاب وقوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ على قراءة من قرأ بخفض محفوظ كما قاله القرطبي ومن كلام العرب هذا جحر ضب خرب بخفض خرب لمجاورة المخفوظ مع أنه نعت خبر المبتدى وبهذا تعلم أن دعوى كون المخفوظ بالمجاورة لحنا لا يتحمل إلا لضرورة الشعر باطله والجواب عما ذكروه من أنه لا يجوز إلا عند أمن اللبس هو أن اللبس هنا يزيله التحديد بالكعبين إذ لم يرد التحديد الممسوح وتزيله قراءة النصب كما ذكرنا فإن قيل قراءة الجر الدالة على مسح الرجلين في الوضوء هي المبينة لقراءة النصب بأن تجعل قراءة النصب عطفا على المحل لأن الرؤوس مجرورة بالباء في محل نصب على حد قول ابن مالك في الخلاصة وجر ما يتبع ما جرى ومن راعى في الاتباع المحل فحسن وابن مالك وإن كان أورد هذا في إعمال المصدر فحكمه عام أي وكذلك الفعل والوصف كما أشار له في الوصف بقوله وجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهب فالجواب أن بيان قراءة النصب بقراءة الجر كما ذكر تأباه السنة الصريحة الصحيحة الناطقة بخلافه وبتوعد مرتكبه بالويل من النار بخلاف بيان قراءة الخفض بقراءة النصب، فهو موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه قولا وفعلا فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضى فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته أسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار وروى البيهقي والحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن حارث بن جزء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار وروى الإمام أحمد وابن ماجه وابن جرير عن جاب الرضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار وروى الإمام أحمد عن معيقي بن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار وروى ابن جرير عن أبي أُمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار قال فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر إليهما وثبت في أحاديث الوضوء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوءه إما مرة أو مرتين أو ثلاثا على اختلاف رواياتهم وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا وهي صحيحة صريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء وعدم الاجتزاء بمسحهما وقال بعض العلماء المراد بمسح الرجلين غسلهما والعرب تطلق المسح على الغسل أيضا وتقول تمسحت بمعنى توضأت ومسح المطر الأرض أي غسلها ومسح الله ما بك أي غسل عنك الذنوب والأذى ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل هو الغسل والمراد به في الرأس المسح الذي ليس بغسل وليس من حمل المشترك على معنييه ولا من حمل اللفظ على حقيقته ومجازه لأنهما مسألتان كل منهما منفردة عن الأخرى مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنيه كما حققه الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن وحرر أنه هو الصحيح في مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله وجمع ابن جرير الطبري في تفسيره بين قراءة النصب والجر بأن قراءة النصب يراد بها غسل الرجلين لأن العطف فيها على الوجوه والأيدي إلى المرافق وهما من المغسولات بلا نزاع وأن قراءة الخفض يراد بها المسح مع الغسل يعني الدلك باليد أو غيرها والظاهر أن حكمة هذا في الرجلين دون غيرهما أن الرجلين هما أقرب أعضاء الإنسان إلى ملابسة الأقدار لمباشرتهم الأرض فنأسب ذلك أن يجمع لهما بين الغسل بالماء والمسح أي الدلك باليد ليكون ذلك أبلغ في التنظيف وقال بعض العلماء المراد بقراءة الجر المسح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك المسح لا يكون إلا على الخف وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض، والمسح على الخفين إذا لبسهما طاهرا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخالف فيه إلا من لا عبرته. به والقول بنسخه بآية المائدة يبطل بحديث جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل هكذا قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة متفق عليه ويوضح عدم النسخ أن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع ولا شك إن إسلام جرير بعد ذلك مع أن المغيرة بن شعبة روى المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهي آخر مغازيه صلى الله عليه وسلم وممن صرح بنزول آية المائدة في غزوة المريسيع ابن حجر في فتح الباري وأشار له البدوي الشنقيطي في نظم المغازي بقوله في غزوة المريسيع والإفك في قولهم ونقل أن التيمم بها قد أنزلها والتيمم في آية المائدة وأجمع العلماء على جواز المسح على الخف الذي هو من الجلود واختلفوا فيما كان من غير الجلد إذا كان صفيقا ساترا لمحل الفرض فقال مالك وأصحابه لا يمسح على شيء غير الجلد فاشترطوا في المسح أن يكون الممسوح خفا من جلود أو جوربا مجلدا ظاهره وباطنه يعنون ما فوق القدم وما تحتها لا باطنه الذي يلي القدم واحتجوا بأن المسح على الخف رخصة وأن الرخص لا تتعدى محلها وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح على غير الجلد فلا يجوز تعديه إلى غيره وهذا مبني على شطر قاعدة أصولية مختلف فيها وهي هل يلحق بالرخص ما في معناها أو يقصر عليها ولا تعدى محلها ومن فروعها اختلافهم في بيع العراية من العنب بالزبيب اليابس هل يجوز إلحاقا بالرطب والتمر أو لا وجمهور العلماء منهم الشافعي وأبو حنيفة واحمد وأصحابهم على عدم اشتراط الجلد لأن سبب الترخيص الحاجة إلى ذلك وهي موجودة في المسح على غير الجلد ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه مسح على الجوربين والموقين قالوا والجورب لفافة الرجل وهي غير جلد وفي القاموس الجورب لفافة الرجل وفي اللسان الجورب لفافة الرجل معرب وهو بالفارسية كورب وأجاب من اشترط الجلد بأن الجورب هو الخف الكبير كما قاله بعض أهل العلم أما الجرموق والموق فالظاهر أنهما من الخفاف وقيل إنهما شيء واحد وهو الظاهر من كلام أهل اللغة وقيل إنهما متغايران وفي القاموس الجرموق كعصفور الذي يلبس فوق الخف وفي القاموس أيضا الموق خف غليظ يلبس فوق الخف وفي اللسان الجرموق خف صغير وقيل خف صغير يلبس فوق الخف وفي اللسان أيضا الموق الذي يلبس فوق الخف فارسي معرب والموق الخف انتهى قالوا والتساخين الخفاف فليس في الأحاديث ما يعين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على غير الجلد والجمهور قالوا نفس الجلد لا أثر له بل كل خف صفيق ساتر لمحل الفرض يمكن فيه تتابع المشي يجوز المسح عليه جلدا كان أو غيره ولنا حديث إن شاء الله في مسائل تتعلق بالمسح على الخفين فإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته